أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاد São vai and I want بل تقطون ان وَأَوْبَأَ فُؤَادُهُ أَمٍّ مِنْ حَمْدًا لِلَّهِ 119. تعلم أن وقد الله حق Walang وَدَوْقَانَ إِلِّ فاستغافه الذي من شيع في falamma أو فصل ماضينا في من <تصفيق> فاء قَالَ <تصفيق> إِحْدَانِ يا ذا الكف الجيبك تاو ورود فيقاو bye, -bye. bye, -bye. və qalan One day ə well... Kələdirirəm iddə Thank uh you. -huh. wa lan को Walk, wow. wow. wow. wow. Ah,